117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. لا أقسم بيوم القيامة 119. ولا أقسم بالنفس اللوامة 110. أيحسب الإنسان نجمع عظامة 111. قادرين على أن 119. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 110. يسأل أيان يوم القيامة 111. فإذا برق البصر 112. وخسف القمر 113. وجمع الشمس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 113. ولو ألقى معاذيره 114. لا تحرك به لسانك لتعجل به 115. إن علينا جمعه وقرآنه 116. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 117. 119. إن علينا بيانة 110. كلا بل تحبون العاجلة 111. وتذرون الآخرة 112. وجوه يومئذ ناظرة 113. إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة 111. تظن أن يفعل بها فاقرة 112. كلا إذا بلغت التراقي 113. وقيل من راق 114. وظن أنه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 120. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 121. ألم يكن طفة من من يمنى 122. ثم كان علقة فخلق فسوا 123. فجعل منه ألَ سذك بقادِر لل النلَ أي يحه